بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنجيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أنطيم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 تبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم، وكل شيء أحسناه في إمام مبين.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 129. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 120. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 121. وما علينا فالبلاغ المبين قالوا اننا تغيرنا بكم لا لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم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 121. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 122. إني إذا لفي ضلال <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وَإِن كُلُّ الَّمَّا جَمِيعُ الَّذينَ مُحْضَرُونَ وَآيَةُ الَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَ مِنْهَا حَفْنًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن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 سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرض وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ضرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس يا بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُقِيمُ مَلَأُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنْتُمْ إِلَى لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 112. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 113. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 119. هم وأزواجهم فِي في ظلال على الأرائك متكئون 110. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 111. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على 129. وتكلمنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كانوا يكسبون 120. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 İnno, illa dikkat ve Kur'an mübin, liyünzir man kana hayy ve yihhqa alqolu ala alkaflin. Awa lam 119. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 110. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 111. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فَلَا فلا يحزنك قولهم 126. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 127. 111. إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 112. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Qul yuhihihi al-ladhi ansha ha awal marra, wa huwa b kulli khulqin alim. Al-ladhi jaalakum min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 119. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون